وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بظلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاتا وكانت تقيا وذرا بوالديه وذرا بوالديه ولم يكن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 لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة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 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا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 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كُن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة.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 وأن في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبييا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 له كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك, الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فعبده وسط بِالعِبَادَتِهِ هل تعلم له سمياس ويقول الإنسان أَإِذا مَاتَ لَسُوَفْ أُخْرَجُ حيًا أَوَلا يذكُرُ الإنسان أن خلَقَناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ فَوَرَبِّكَ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 أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِ الْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ نَقَامُوا وَأَحْسَنُ نَذِيرٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وَقَالَ وقال مَا مالا وولدا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 ما نعد لهم عدا يَوْمَ نحشر المتقين الى الرحمن وصدا ونسوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق كل ارض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا سبحانك سبحانك يا الله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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين لتبشّر به المتقين وتنذر به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا